Fesse, ufáj a lehűt, uram, uram, uram, uram, uram, uram, uram, uram, uram, عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتين بالملائكة أن من الصادقين ما ننزل إلا بالحق وما كانوا إذا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 لا يؤمنون به وقد خانت سننه الاولى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه ما سكرت أبصارنا بل نحن قوم نسحور ولقد جعلنا في السماء برجا وزيناها للناضرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم. إِلَى مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتَبَعَهُ شِعْبُ مُبِينٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقِينَا فِيهَا عَرَوَاتٍ وَأَنْبَتْنَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ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 وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَلَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ Én nöpi, és én mit, és én a vérvédezők. Én tudtam a visszatérőket.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 10 من صلصال من حمأ مسنون فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحه فقعوا له ساجدين فسجد كلهم أَبَا يكون مع الساجدين السَّاجِدِينَ وَلَيَنْأَى إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقزوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين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 وأنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم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 السنين الكبر فبما تبشرون قالوا بشّرنا كبالحق فلاتكم من القانطين قال ومن يقنق من رحمة ربه إلا الله قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لم نجوهم أجمعين إلا امرأته قد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 هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل مدينت يستبشرون قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخذون 119. قال هؤلاء بناك إن كنتم فاعلين 110. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة فجعلنا عالياها سَافِلَهَا وامطرنا عليهم حجاره وانطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وإنها 119. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين 110. فانتقمنا منهم وإنهما مَا مبين 111. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين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 وَمَا خَلَقَ الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَأْتِيَ فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ يَآتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ لا لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَأْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ 117. كما أنزلنا على المقتسمين 118. الذين جعلوا القرآن عظيم 119. فوربك لنسألنهم أجمعين